يا ناصر الذين الحليف محاربا ومنابذا انبذا علم ضل الجاني وإذا سألت عن الحديث وأهاله فاسأل يجبك على السؤال بياني وكانت من فرص الحياة أن أرى ذاك الرجل كنت أتمنى من الله الواحد الأحد أن أراه رجلا ناجي احنا عمره هو الان ما يقارب التسعين تسعين من عمره ما يقارب 60 سنه منها في خدمه الحديث النبوي ريحك قطعت اولو اخيك حتى كانه ما مر بحديث الا خرجه او تكلم فيه ريحك قطعت عنق اخيك فضيله الشيخ لا نريد ان ترقي محاضرات نريد ان تجيب على اسئله حتى نستفيد منك اكثر واكثر ثم كانت الفاجعه فودع المجتمع فالوذعت امه الاسلام قاطبه شيخ الاسلام في زمانه وامام السنه في اتباعه وسنته ووقاره الحق والحق اقول لست بذلك الموصوف الذي سمعت مو انفا ايها المحدث الكبير وانما انا طالب علم لا شيء اخر اذا رايت تعرف ان هذا بخاري شكله شكل البخاريه ليس في راسه ولا في لحيته شعره سوداء بل قرن سوته بيضاء ووجهه ابيض مشوب بحمره و لحيته بيضاء ووجهه ابيض نور على نور يهدي الاهل النور هنيسا اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون يا نون اخف لي ما لا يعلم هاكم سلام الله يا اخواني قولوا ورعاه الله يا الباني يا حافظ سنن الرسول في عصرنا كتلني يا احمد السيباني يا داربطني يا الشريعه انني اسكو اليكم حبكم اشجاني لو عاش في عصر الحديث واهله لغدا له كعب علي الشاني قال ابن باز ما علمتم عاصرا تحت السماء كناصر الألباني فكفاك تزكي تبن باز علمه ولزومه للمنهج الرباني لم تكد الأمة تنفض عنها غبار الاحزان وتهدا منها انفاس الفجيعة حتى صدمت برحيل واحد من جبال العلم الراسي لتهتز الارض بالامه من جديد وتفقد سلسله العلماء الذهبيه حلقه من حلقاتها انه محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والرجل من أجل دى الناس أصبر الناس يجلس في المكتبة عشر ساعات يقولون لا يرفع رأسها عشر ساعات كذا لا يرفع رأسها يقول عنده سلم في مكتبة الظاهرية يصعد في السلم ويبحث عن حديث فيبقى على رأس السلم ما يقارب ساعتين أو ثلاث واقف يبحث عن المخطوطة ويردها ويناقش الحديث الشيخ قسبوه وهو كان يشتغل في الحديث كان عنده ترسل تاخذ يشتغل فيه يومين لأهلي ثم يعود بقية الايام يبحث في الحديث قال فيما قيل يوضع له الافطار في الصباح فلا يدري هل وضع له حتى يؤذن الظهر فانتبه فاذا الافطار قد برد من مع طلوع الشمس جلت حق للحديث والله اذا اراد بعبد شيء حببه الى هذا المسلك فاخرج كتبا ما سمع الناس بمثلها نور واخرج تخريجات عجيبه ولد الشيخ عام 1333 للهجره في مدينه اشقدره عاصمه الباليان المجاهد من جاهد هواه لله المجاهد المجاهد حقا كشر اي شيء اي بن مجاهده يعني ضد نفسيتك ضد نفسيمه با خلاف شرياتك يا دائما كان دشمن ما انفسنتي كشطور واجبي المسلمون كرير ممر رشد الاسلامير انا كنو مير ساتمون كانت قصته الشنقيطيه يغلب عليها الطابع العلمي والديني اذ كان والده رحمه الله من كبار علماء الحنفيه في بلده ثم هاجرت اسره الشيخ الى الشام فرارا بدينها وعقيدتها وهناك استقرت الاسره ونشا الشيخ حيث تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسه الاسعاف الخيريه وخصص له والده برنامجا علميا مركزا اشتمل على تعلم القران والتجويد والصرف والفقه الحنفي اضافه الى بعض علوم اللغه العربيه على ايدي بعض المشايخ من اصدقائي ووالدي تدرون من هي بدايه حياته من عاد منكم ان يعرف ذلك فليعد الى علماء ومفكرين عرفتهم الشيخ ليس له شيخ ما تعلم في مدرسه تعلم من ابي بعض الفقه الحنفي ثم جلس يصلح الساعات في دمشق في الشارع العام اذا كان عندك ساعه تعطيها الالباني يركب لك الصنجل او الزنبه كان هو دقيق في علم الساعات يركبوا الساعات الخراشة البيتية والساعات الصغيرة فأكسبوا هذا الذكة والصبر أن مر به بعض الناس بيحيعلوا من الدين الغزالي فرأى هو التخريج رأى تخريج العراكي في الحاشية والرجل مصلح ساعات فأعجبه التخريج فأخذ هو التخريج هذا فكتبه في أوراق أخرى ثم قال في نفسه حكمة بالغة من الله لماذا لا أخرج من هذا التخريج؟ يعني فكره اتت في راسه ف اخذ يفرج من الكتب ثم فتح الله عليه سبحانه وتعالى فجمع الصحيحات ثم السنن ثم المساني ثم المعاجم ثم كتب الرجال ثم كتب الاطراف ثم دخل مكتبه الظاهريه ففتح الله عليه فتحا عظيما قال الشيخ ابن باز رحمه الله ما رايت تحت قديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامه محمد ناصر الدين الباني عرفته قديما فهو من غيره العلماء ومن اصحاب العقيده الطيبه وممن فرغ وقته للعقيده وخدمه السنه فهو جدير بكل اهتمام وجدير بان ينتفع من مكتبته وانا ممن يستفيد منها وهو اخ صالح وصاحب سنه وليس معصوما فهو مثل غيره من العلماء جئنا الضلال لا تجزعي يا امتي وتجلدي وتصبري وتجمدي فالمرض خير مخلك واستغفري ربك بذلك بالاله الاحد فلكل ذي اجر كتاب والكتاب بموصدين وهذا يجب على المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في الآية الكريمة المعروفة يا شيخ أين لذاؤك المتردد العذب الندي قد كنت في ثغر الثبات نشيدة المتمهد وكسرت منك الصحاح منابرا للمهتدي وبنيت أعظم أذوة للمؤمن المتزهدي أقبلت في بيد الظلام فكنت خير مجددي أحييت سنة مصطفاها باللسان وباليد ومضيت سيفا مشهرا مالي وسيف مغمدي كم ليلة مغمدي أهلى انتهى بعزيمه المدهد الجديد فتهللت مهج الصحاح مع العيون السهدي سابقت بالهمم الكواكب في جفاء المرقد ونحتت بالسهام الأوائل في رطى وتزهدي الله أكبر يا حياة في رحاب المسجد بين الرواية والدراية والكتاب المسند ولربما فاق الفتاب الرأي ألف مهند فلكم أباد بحجة من مارع أو معتد ولكم أنار بهديه من جاهل وكم اضاء ببنسم الايات طرفا الامد وكم استفاق علاندهئ بالل من قلب الصد فلا سوف تبكي كالمنابر والمشاهد في غد فذهب الى رب العباد الى نعيم ارغد والحق برب السائلين الى الغاب الابعد وننعم بصحبه من نصرته هداه يوم الموعد يا امتي لا تياسيت لكم بوادر موعدي ما هذه السترات الا دعوه للمنجدي وابكِ عليه ومجدِ ذكرا حبيبي وخرمد واستلهمي من نفحه المعطر در بسعده واستلهمي من نفحه المعطره بسعدتي واستلهمي من نفحه المعطره بسعدتي واستلهمي من نفحه المعطره بسعدتي وتظهر اثار خدمه الشيخ الالباني للسنه في قيام نهضه حديثيه في العالم الاسلامي كان من نتيجتها اهتمام الجامعات في البلدان الإسلامية بالحديث وتخصيص كليات وأقسام تعني بها وظهور كثير من الرسائل والكتب الحديثة المحققة والفهارس المصنفة وهي كلها لا تخلو من الإشارة إلى كتب الشيخ والعزو إليها والاستفادة منها وكان للشيخ رحمه الله دعوته المشهورة الى التصفيه والتربيه والمقصود منها تصفيه كتب الحديث والفقه من الاحاديث والاثار الضعيفه والموضوعه وتربيه المسلمين على هذا المعين الصافي بفهم سلف الامه الشيخ مصاب شافه الله يقول للطلاب في جده في مجتمع يقول ادعوا لي بالشفاء اللي اكمل كتب الحديث فانهار المسجد بالبكاء ودعوله بالشفاء اسال الله له الشافي، فاصاب الناس اذا مرض وزادت اخباره ابن خبر موته لما تسامع الناس بمرضه دخلوا عليه افواج يسلمون عليه كثر الجمع ثم اغلق باب الدار الى بيته فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل الباعه فلم ولماذا البكاء وكيف لا يكون الامر كذلك وموت العالم موت لخير كثير فحياه العالم غنيمه وموته مصيبه لكن اذا نزل القدر هم يرخصوا كثر الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل الباعه فلم فلم فلما تغانت قبل فجع الفؤاد وزلزلت أركاني وبريت إذ حدث الزمان دهاني وتكاثرت حول الخطوب حوالكا فكأنها سرب من الغربان يا لهف قلبي من ذهاب ائمه في عام كرب دائم الاحزان اودى كثيرا من اولي العلم الاولى هم كن نجوم تهير للحيراني وتتابع تهوي سراء فوقنا تدني قيامة عالم والهاني لم نستفق من صدمة في شيخنا عبد العزيز إمام أهل زماني فتا ذانا اليوم فقعد امامنا علم الزماني علم الزماني علم الزماني الزمان محمد الباني وهو الذي امضى الحياه مجاهدا في العلم بث ليث وتبياني من حل بصيرة والسداد فانه لزم الكتاب وسنة العدنان ودعاء الى تغيير واقع امة تشكو من الت ريطي كلها معاني وترالهم نهج يدندن حولهم وقف الحياه له له ركناني فاراد تصفيه لتكتب تراثنا وكذا كتربيه تن على الايمان ما الصحيحه من الضعيف في سنه فالجرح والدع دين ميزانني ودعاه الى توحيد صرفا خالصا لله ذي التدبير والإحسان لو عاش في عصر الحديث وأهله لغدا له كعب علي الشان قال ابن باز ما علمت معاصرا تحت السماءك ناصر الالباني فكفاك تزكيا تغني باز علمه ولزومه للمنهج الرباني وترى الجهابذا تلفحوله تسابقوا للقط ثمين ثما ظل امام الداني ولربما بعث ابن باز سائلا في حل معضله وزيد بيان يا ربنا لطفا بعبدك ناصر يا ربنا لطفا بعبدك ناصر أم منه في قبر من الفتان يا ربنا أنت العليم بكسبه فقهي بفضلك زفرتني راني رات امراه من الجزائر رؤيه صالحه فاخبر الشيخ الالباني بها عبر الهاتف وخلاصه هذه الرؤيا ان احدى الاخوات رات النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فاتا شيخ وقور ذو لحيه بيضاء يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشارت بيدها انه هناك فجعل الشيخ يقتفي اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه فسالتها اختها من هذا الشيخ فقالت هذا الشيخ الالباني ها ذا الشيخ الالباني قال اخبرك على كلامه كلنا كلنا هذا الشخص تقول لي انا احكي لك هذا الكلام هذا مش على الشيخ قلت له هذا شيخ الالباني هذا الشيخ الالباني ما ان شاء الله على فكره يعني ابو بشر الشيخ طلعوا ابو بشر ان شاء الله غير على طريق السنه ان شاء الله تعالى خلاص كده الشيخ رحمه الله حين سمع هذا الان عام عام تخذل <تصفيق> الحرسه من سنن البا يجيره داري فوسا وين زينتني دنبه زين له سوري ويا اخوان العام عامه رجل الفرسان من شيخ الكبازين الكناني فتر الجزيره والشاء amma ma wajun wa mataamun tarbu ala qufani ulama qadhamu lilhidayati ma lam lilhaqq يرتطنان هم في الوجود صحائف قد سقطرات بمداد ابدت الهدى الرباني غشاوة وسموا بها عن مجمع المهتان عادوا بها بين ضاء بعد غشاوة وسموا بها عن مجمع المهتان حائب البلدان يا ناصر الدين الحنيف محاربا ومنابدا بذاع المضل الجاني وإذا سألت عن الحديث وأهاله فاسأل يجبك على السؤال بياني اسْوَيْنَاس قَالَهُ الْبَانِي عِلْمُ الْحَدِيثِ دِرَايَةً وَرِوَايَةً فِي عَصْرِنَا س قَالَهُ الْبَانِي عِلْمُ الْحَدِيثِ